وَإِذقَا عسَابُ مَغْ يَمَ يَابَمِ إاسْرَلَ إِمي وَسُول اللهَّه إلَكُمْ مُصَدِّقَ وَإِذقَا يشَدهَُمَ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول أحمد فَلَمَّا جَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يدعى إلى الإسلام نؤمن ان استوى على الله الكذب وهو يداعى إلهًا إسلام والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم, القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله متمن نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله موت مدوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تننجكم من عذاب اليم يا أيها الذين آمنوا أن أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون يريد الله باموالكم وانفقتم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن يا بئس ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وافرات تحبونها وافرات تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر وفتح قريب وبشر المؤمنين وبش المؤمنين يا الذين آمنوا فكونوا انصر الله كما قال عيسى أمَا طَالَ عسَابنُ مَر يَمَلِ الحَوارينَ مَنْأَ صَارِي إ الله كان قَالَ عسَمَر يمَل الحَوارينَ مَنْ الأأَم صَارِي إ الله قَا الحَوارونَ نَحْن أَوْ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فآمن فَأَََّدِنََّينَ آممَنُوع عَدُهِمْ فَأَصبَح ظاهرين أَ يدِن ظاهرين